بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا